la la la la la la ay ay ay عبس اسمي وقلبي عاشق سمر الرماحي أول الأنصاري أمضي إن بدأ وجه الصباحي إن بدأ وجه الصباحي راحل للحرب وحدي لست محتاج سلاحي اسمعوا الهجاء ينادك وعتلى صوت الكفاحي وعتلى صوت الكفاحي ساعة الصفر الخفية اقبلات بالمشرفية والطوال الشمهرية كيف لا la la la la la la la لم أنم فالقلب صاحي أول القتلى دعوني ألتقي نسف الجراحي ألتقي نسف الجراحي أسود لوني وروحي ترتجي بضع صفاحي عبس لا لست يشهدوا الحر الرياحي يشهدوا الحر الرياحي أحملوا الروحة هدية للنفوس الهاشمية قتلنا عيد ونصر كيف لا نهوى المنية كيف لا نهوى المنية نحن أنصار انصار مهلا انني اولى الرجال قبلكم اسعى لموتي خائضا موج القتال خائضا موج القتال حالما يأتي صباحي ارتدي ثوبا نضالي انا من نصارى كربلاء يُلف عالي كربلاء يُلف كربلاء يُلهاوية فرحتي أني الضحية حاضر في الطف عيسى كيف لا نهوى المانية كيف لا نهوى طفوف الضغرية نحن أنصار الحسيني كيف لا نحو <البنية> كيف لا نحو <البنية> <تصفيق> ثم نادى فيها يا جن أسمعوا مني مقالي ليس غير من يلاقي صدره حر النيبالي صدره حر النيبالي انني المغوار اسمي نافع وابنو قلالي اشتهي موتي سريعا بالضبا قبل الزوالي بالضبا قبل الزوالي انها نفسي الابية ترفض الدنيا الدنيا إنما الموت حيات كيف لا نهو المنية أي كيف لا صاحف الجمعي حبيب اي غلال انصار وصوار عشاق حقا نصر في الغدء الاتي سنمضي كلنا للحرب فجرا فيكم صيارت للجمع قبرا صيارت للجمع قبرا قبركم عند العشية جنة الله الهنيه هل واجه الصبح هيا كيف لا نهو المنية كيف لا نهو المنية يا في طفوف بعضرية نحن أنصار الحسيني كيف لا نحو المالية كيف لا نحو المالية للشاعر الدكتور أحمد العلياوي